بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال المؤلف حفظه الله قال الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان واتباعهم وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. وَيَسْمَعُ الْإِمَامُ سَفَارِينِي مُرَادِي وَمَذْهَبُ الْسَلَفِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ بِمَذْهَبِ وَلِيَكُونَ جَوْهَرُكَ مَصَاحِبَ وتكفوا رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ وَأَعْيَانُ التابعين لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَتْبَاعُهُمْ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ Mimman Shuidalahu lahu bilimama. Madhehemu ambayo masahaba watukufu, rabiza Za wa shukie, pia tabi'in wenye kuwafuatia hao kwa wema, na wenye kuwafuatia hao tabi'in, na viongozi wa dini, ambao wameshuhudiliwa uongozi wa'urifa 'idhamu sha'nihi fi al utukufu wa hali zao katika dini watalqa al-nas Wakapukea khalafan an salaf watu maneno yao viongozi yao wa dini watu wakao wanapokea maneno yao khalafan an salaf waliokuja nyuma wakiyapokea kutoka na waliotangulia Duna man rumia bibida. Kinumetum tuambae. Ame Ametupiwa ametupiwa, Aou ametumiwa uzushi. au shuhi lakabin. Gairi margoein. Aou gairi murdin. Aumtualitanga. Walakabu isio ridisha. Mithlal kawarij. Wal rawafin. Wal kadaria. Wal murgiha. والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو ذلك ونحو هؤلاء مذهبوا هي أما يوليكوا جوياكي ما صحابة نتابعون نأتباع التابعين نبيونغوزي وديني والأباو همشهودي لي واو kujulikana utukufu wa jambo lao katika dini watu wakao napokea maneno yao halafan ansalafin hawa wote walikuwa katika madhehebu hii ya salafis salih ridwanullahi taala alayeh kinyume cha ametuhumiwa kwamba anauzushi au anietanga kwa laqab ambayo hairidhishi kama hawa wapotevu na vikundi الخوارج الرسول والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ان هؤلاء يقول لك ان الله هي لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول هي ان الله يقول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه فقد احترز هذا الامام فقيد السلف الذي يقتدى به بان يكون ممن شهد له بالامامه إمامه السفاريني اميدلين فقد احترز هذا الامام Bakaya de salaf alavi yukta dabi. Akawafunga aw salaf wa fuatwa bi anya ku mimman shuhida la shui dala wi if wwali ambao wame shu wongozi wadin. Hawliu asalaf ambao wanatakiwa wafuatwe, du namanrumi ya bibida, walambia mabida, wwala wakutu wumi wa na wuzushua salafuhawa. Hawa, Jijwa ambao wa islamu Wanawajibika wa kuwafuata Na kufuata mahebu yao Hawa mishudiliwa Alimama fiddin Umozi katika dini Walami yorma bidra Na hawakutumiwa na uzushyuwot Kala falaysa kullo salafin yuktada bi Sikila salaf anafuatwa Sikila lietangulia anafuatwa فليس كل سلف يقتدى به وإنما تكون القدوة والأسوة لأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية سكل سلف سكلة لتنوليها وإنما تكون القدوة والأسوة لشفقها ينقوا كفوات ونقوا إigua بأولائك السلف الأخيار نوها وليو تقوليا وتبورا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتجمع الصحابة وامتهموا الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين نفيعوز وتابعين وتابعين نوالي وفواتية هاو تابعين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 kisha walifuatia tabiin ambao ni a'ut tabiin a imma aimmatu din alldhin shuhida lahum bil-imama. hiyo si kila salaf yuktadabihi anafuata si kila salaf anafuata kulikupo watu walioikuwa katika zama za sahaba kadaria Kadaria ni katika salaf lakini si katika salaf saleh Ni katika salaf ambao ni waofu Sabu hawa kufuata hii Ya masahaba ridwanullahi Ta'ala Al-Khawariz kadalik Walikuwa katka'adia, ya Ali ibn Abi Talib Lakini walikuwa ni waofu Siwa kufuatwa Wahakadha via vya shuabida Vingine vilikuwa katkazama zama za masahaba Lakini siwa kufuatwa داركوزيكو. إذن فليس كل سلف يقتدى به سكي نسلف أنافوات كل كوانا سلف ولتنولية لكنني وهم سكتك سلف الصالح ولذلك قيد العلماء بالسلف الصالح وقواتوا هاو السلف الطالح مفهوم هذا نعم Waladhina uurifata sukuhum bisunnat wali imamati fiha. Na wali salafu ambao imejulikana kushikamana kwa sunna na uwunguzi katika sunna. Waladhina uurifata masukuhum sunna wali imamatu fiha. Wali ambao umejulikana kushikamana kwa sunna na wongozi katika sunna. Hawa wa kufu watu. وكذلك واجتناب البدعه وتحل منها يمهلكنا خشكامانا قوا على السنه نكجيبشنا وزوشي نكتحذرش وزوشي السلف الصالح وخشكامانا سنه خلفه وانا جييبوشنا بدعه خلفه وانا هو وقد امرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عضلت ومريشا كفوات جي مصحاب وامتم الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثارهم وسلوك منهجهم لكفوات أثر ذاه لكفوات جي فقال فقال الله عز وجل واتبع سبيل من اناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي نفوات جي يوين كريدي قال الامام ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابه منيب الى الله فيجب اتباع سبيله وجه الاستدلال وعيهي ni heb een katika masahaba. Ni zeggen Allah, tiba Allah, ik heb sabili. ni Allah, ik heb een manier om te zeggen dat Allah, اكتولي استدلال وجه الاستدلال وعاهي قال وكل من الصحابة منيب الى الله كلا موضا كتكما صحابة لمني الله فيجب اتباع سبيله نيلة كفوات انجيا واقواله واعتقاداته من اكبر سبيله منيو يكيه يصحابي اتكادي ذاكي كتككوب اتكا يصحابي كو نجام ولا لازمة كوا إسلام نجام ولا لازمة كوا إسلام وش هو صلى الله عليه وآله وسلم كتكة تقدياو كتكمان هدياو كتكة أخلاق ذاو كتكمي عملاياو كأهية الله والتابع سبيل من أنابا إليه. وقد رضي الله عنهم وعم من اتبعهم باهتان الله عم يورثي يا هاو ما صحابه وسلم صالح نبيع امي ورثي يا ويك وافواتا هاو كواوما وكوافاتا كاتكا منهج وكوافاتا كعقيده وكوافاتا كاخلاق ديني كاتكا معاملات الله عم يورثي يا كلا وقد رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان الله موارثيه أو سلف الصالح نبي اموارذيه وين كوفواطا هاو قا فقال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ايا ان في بتشا كما بعلى سبحانه وتعالى امي ورديا سلف الصالح نبيا اميم رديا كلا منيك وفواتها وسلف الصالح بئسان نان اسيئتكا قبتراتي زى الله نان اسيئتكا قبتراتي زى الله عز وجل ويكيل من يكوف واتى او سلف الصالح كتكما منهج نيتكادي معاملاتنا أخلاق قم اتقات ردز الارض يا الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اذن فليس من الابتداع في شيء ان يتسمى اهل السنه بالسلفيين الشيخ انا اسمع سي كاتكا وزيجا كاتكا لولوتي اهل السنه كجيتا وليس اذا فليس من الابتداع في شيء ان يتسمى اهل السنه بالسلفيين سي كاتكا وزوشي ووتي كجيتا اهل هو نسلفيين ونرق سلفيين بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة بل استلاحي سلف نساوى قساوى نساوى قساوى لا استلاحي أهل السنة والجماعة بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة Koey walwanu dijte al Sunnat wal Jamaa, na wa na kata dijte Salafiyin, ha wa ino ne shakaba si ahal Sunna wa kisasa. Muntun ahal Sunna wal Jamaa saasa, ala fata Salafi atat kata Na ahal Sunna wal Jamaa diu ha om sahaba, hasauna wa kata dijte Salafi ani watu wa bid'ah hawani hisbiun je wanojiita al-sunnah jamaa na wanakataa kujita salafi ni mahizbi na ni mktadi'a moja kwa moja hata wakikataa hata wakikataa kwamba ni wazushi ni wazushi hivyo hivyo mmenielewa kwa sababu haiwezekani mtu spisha na masahaba halafu anakataa kujita salafi salafiy utakataa vipi sasa نسلف الصالح جيهوما صحابا تسامون وجن نسميشنا آل السنة والجماعة أبونا ما حلف وقتاك جن نسميشنا ثلف أبونا ما صحابا هوني وحزبي أوني ودينغ وقبالي وويني ومحزبي أو كما <تصفيق> تكي وحزبي أحزبي بس نوديغ هوا دوي معنا آل السنة والجماعة ولا هوا دوي معنا ثلف بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة ويدرك ذلك لتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة عسيم الشيخ رحمه وحبه الله لنفهم وهلو وتأمل ياجتماع اتفاقي كلا ماذا كتك استلهي مليهذي كتك حق يا مصحاب فهو وهم أهل السنة والجماعة هاو مصحابا جيو السلف نوار جيو أهل السنة والجماعة قال فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف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 اثبت و تكتاقدي تمت سلفي وتكتاقدي اذن لا فرق إذن أكون فرق ابو فان بعد وجود الفرق و حصول الافتراق اصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامه العقيده والمنهج طبق اللفام الصحابه والقرون المفضله كما الشيخ عبد السلام رحمه الله حفظه الله فانه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق بعد انكطكنا هذه الفيكونيهين في داخل الامه اصبح مذلول السلف منطبقا على من حافظ على اثامه العقيده والمنهج املكوا فهمه هو ويقول أمته من يكفي فادي وسلامة نمنهج تبقى لفهم الصعب وقوافك وفهم ومسعاب والقرآن المفضل نقرنتاته زبورا مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج تبقى لفهم الصعب والقرون المفضل ويكون هذا المصطلح سلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم إذا قوى السلاحية سلف إنا وفكيانا نمجينا كشريا من جينة لأهل السنة والجماعة كما يليفتون بني السلاحية سلف إنا لنساونا لمرادفنا موافق للأسماء الشرعية الأخرى لهؤلاء السلف قيل: "حكنا فرقا بين السنة والجماعة والسلف، حكنا فرقا بين السنة والجماعة والسلف والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء يتهين ونكسبي والسلف وكجنسبشنا او سلف نقول: "انا سلفيون، نحن سلفيون" هذه نسبة الى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من آل البدع. كذهريش مذهب هي سلف نكوي كوازي موقفياه قوات وبدع من سلف نمسما مواه قوات وبدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عليكم بسنتي حديث رباط بن ثارية عليكم بسنتي الشكمانين صلنا زام وسنت الخلفاء الرشين المهديين صلنا زم خليفة وانغوف ونجونغوزة Tamassaku biha shika nazo sunnahizo. Waavu 'alayha binnawajit naziumeni sunnahizo kwamenu ya mwisho magego. Waiyyakum wa muhdathati umur tahadharini na mwe nyekuzushwa. Fa inna kula muhdathati bidhaa wa nikila lenye kuzushwa ni bidhaa. Wa kula bidhaatin balala na kula bidhaa ni وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقه الناجية وقد قيل له من هي يا رسول الله ما أنا عليه واصحابي ثم صلى الله عليه وسلم علي بصيف كلك كلك تكادو سلمي كناموت وقد قيل له علي ولزوا من هي يا رسول الله كي كندي يعني هي كتكادو سلمي كناموت Fakala, sallallahu sallam Ma ana alaihi wa ashabi Nikikundi ambacho, kipo katika mana hajinili yonawini Na masahaba Hito nicho kikundi kitakacho sarimika na moto Katika hadithi hile ya iftirak Katika hadithi hile iftiraq, Mwisho mtume kasema ma ana alaihi wa ashabi Hadithi iftirak افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده فقال الصحابه من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي وفي روايه الجماعه الجماعه لتوككوني كتاكاتو سلميكا موت. كندي وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستند فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير هذه الامه وأبرها قلوبا واعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لسُحْبَة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرايقتهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. مسعود رضي الله عنه سما أن يتككفوا نافواتها واليُكفى منهم أولئك أصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم هاو ني مساحابه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه بقوا وبورا وعمتي هو وابرها قلوبا ناني وماو قنويو واعمقها علما ناني وينغي واو كعلم واقلها تكلفا ناني واچي كوجنكنفشا قوم نختارهم الله تعالى li suhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam watu ambao adhami wa ولكن يجب وَتَرَائِقِهِمْ يكون فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل ويكون لدينا مستقبل wakuu wa sahaba wa mtume waki sallallahu alayhi wa sallam na watu mechaguliwa kuiinukuu dini yaki kutoka kwa mtume kuwafikisha kwa fatashabahu bi akhlakihim wa taraihihim fahum kanu ala luhudan almustaqim. tusipo jifananisha na hawa tujifananisha na nani tusipo jinasbisha na hawa tujinasbisha na nani wa Islam. دي دي دي دي قال <تصفيق> ام احمد طول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع مسيينج يتيكاد كوت أصول السنة عندنا مسيينج عقيدة كوت التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي كمانا نوليكم نايم أصحاب ومتوم و الله صلى الله عليه وسلم ولقتداء بهم نقوته وترك البدع نقوته وزيش هو المسingi katika misingi ya aqida ya waislamu وما زال ائمه السنه وعلماءها جيلا بعد جيل يدعون الى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقه بعد وانا endelea biongozi wa aqida na jilal majil umma baada umma wa nalingania watu wa wafuati hao salafu salih biwallahi ta'ala na kuwafuata wasluki taridhihin na kufuata njia yao mpaka sasa maulaamaa sunna na wa aqida wanaendelea kuhimiza waislamu wa wafuati hao salafu salih haya zingatii maneno ya mahzibi na mubtadi'a hayazingatii maneno yao unaelewa وما بارح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعندلئ أهل السنة ونعندلئ كتكوا دليل يدينيهم نيتكذيهم ويليوكوجا كتك كتابك الله ويليوكوجا كتك كتابك الله إن يصيه كتك حديث زمتم وعلى الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيهما وسففات كتك كتابنا سنة فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحاب والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمام في السنة ما إمام وصنة ونشكوا دليل زدنيا وخطوة كتك قرآننا حديثي وكي كوسكت كقرآننا حديثي فبما ثبت عن الزلف الصالحين ويثبوت كتو كان سلف ويما أباو لمصحابنا تابعين نأتباع التابعين ويني كجل كان ونقوزي كتو كمصالح عقيدة ونقوزي وعقيدة نواه بعد القرآن والسنة لما صحاب رضوان الله تعالى ليهم نكش تابعين نأتباع التابعين قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش قال فللناس في هذا مقالات كثيره جدا ابن كثير رحمه الله ketika قوله تعالى ثم استوى على العرش كيش الله اكاليننا سوا جوه عرش ابن كثير يقول فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بستها واتو كتكجبوهيلي لاستواء لا الله على العرش وانا من نومنجي سانا حفا سما هاليبا سما هاليبا كنجوانا كويلزي من نيو يوتي هايو يواتو كتكتفسيري استواء الله على العرش وإنما يسلق في هذا المقام مذهب السلف الصالح اسبقوا هفواتوا كما قمها ما ذهب يسلف الصالح وإنما يسلق في هذا المقام ما ذهب السلف الصالح إنما أداة حصر ينوفوتو وإنما يسلق في هذا المقام ما السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق نوينجي نوينجي كتك سلف الصالح نجيه ونفواتها كتك تفسيري يقوله تعالى ثم استوى على العرش ونفواتها ومنينو يحاوى حيسكريزي منينو ينجي نووت يعني نفواتها ومنينه يحيب يا سلف الصالح عمباون جيه وحاوى ليوتادي مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حمبل وإسحاق بن جنوة وينكى عبد الله بن مبارك كنا البخاري كنا مسلم من النواة الجيوان الفوطة كتika كويلزيه تسيريا على العرش ماذا يقول السلف في تفسير هذه الآية؟ آه. نعم نعم استوى على تمام هذا هو تفسير استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته ليس بمعنى استولى كما نفسمى بيجينيه وكتب كوني ببدا هين معنى استولى لا استوى بمعنى على وارتفع على عرشه Haakula maana istaula katka luga aki Arab. Maulama wa luga wa nakataa. istawa ina maana istaulaa. Maulama wa luga wa nakataa tafsiri hiu kabisa. Haina maana kwamba. Allah ameitawaliya arshi. Hapana. Allah ameelinga nasawa diwea arshi hake. tafsiri sahihi. Tafsiri ya salafu salih. Istawa ayala wa artafa. Sio istaulaa. ولذلك الإمام مالك امام دار الهجرة كيف استوى ماذا قال ماذا قال آه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه بوليسية كيفية يا إسماعيل أو كيفية يا سيفا كتكسيف الله نوزوش قول زي كيفيا نزوش الاستواء معلوم والكيف جهول والإيمان به واجب نيله ما قامين باستواء الله على عرشه والسؤال عنه مدعى وهذا الجواب في لأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كل صفة كصفة الله يا ولكنه لا يملك كل صفة ويؤهل السنه يثبتون صفات الله تعالى كما وصفها بنفسه او وصفها عنها بها رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تاويل ولا تعريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا اي شيء تفسيرها قراءتها كما ورد صلى الله تفسيرها صفات الله قراءتها انك صمتت يوما بصمتك القران جيو تفسرياتك إلا كزفنيا تأويله سفز الله سبحانه وتعالى وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحوية وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراته ابن أبي العز الحنفي شارح الطحوية وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكم وأدخل في عدادهم وأدخل في عدادهم نابل لي كيف الله اتكديه حاليا كفواتا حالي سلف كتكيب رزاو في عبارات كتك إبارة ذاو وانسج على منوائهم متطفلا على نفوات نجيا حاليا كجينجيزة فاو التطفل نيلة كجينجيزة نجينجيزة كتك سلاف لعلي أنضب في سلكهم ونمي من أمني كتك وسانيا كتك وزيواه وقدخل في عداده نجينجيزة كتك إداده يا Haka za yambaghi ala kuli muslim Kufuwa ta ibaraza salaf Na kufuat ta yao Na kufuwa ta yao na manhaji yao